وَجَاءَ وَسْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى طَمِيعٍ كُفُونَ عَلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَاءَ لَنَا إِلَٰهُ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قُمْتُمْ تَجْهَلُونَ ان هؤلاء متباهم ما هم في وباطل ما كانوا يومالون قال لا اغوي بَرِقَ لَهُ وَهُوَ فَاضَ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ مَغْوِيٌّ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً لا تَنوَات مَنَاهَا بِعَشْرِينَ فَتَمَّ مِقْدَارُ رَبِّي أَنْ بَعْيْنَا لَيْلًا وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ أَمُوسُ لِمُقْتِنَا وَكَلَّمَهُ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ عَدْكًا وَخَرَّ مُوسَى صَاغِقًا فَلَمَّا أَفَاءَ قُلْ قُلْ لَا سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا